وَدّ لَ تُدهَهن فَيُدههنون وَلَا تُطِع كُل حَلَّ فِي مَّهم هَمَّزَِّ الشَّئِم بِنَمم مَنَّ عِلِ الْخويرِ مُْتَدٍ أَسم وَتُِّم بعدعْدَ ذَلِكَ زَنِيم إن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين